تقوم بثبات ومؤكد سبح الرسول يزيدنا حب له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي ومؤكد سبح الرسول يزيدنا حب له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي نبي صلاتي فستعلمون بأننا من امه من امه صليت على خير الانام وصاتي فستعلمون باننا من امه من امه